بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجل سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح. من أمره على مين على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاستقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى <تصفيق> أن ما يشركوا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنافع تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرعون وتعملوا قالكم إِلَى بلد لَمْ تَكُونُوا بَارِرِهِ إِلَّا بِشِكِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لا ووحييم وان خيلوا بغلاو امير ان كانوا وزينه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ بالسبيل ومنها جائد ولو شاء لها هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شر فيه تسيمون <تصفيق> ينبت لكم به الزرع والزيت مَن خَيْرٌ أَنَا كل كُلِّ ثَمَوَاتٍ الزرع والزيتون والنخيل والآناب ومن كل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وماذا وعاكم في الأرض مختلفا ألوانه في الأرض مختلفاً أعوانه إن في ذلك لآية يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكله منه لحما من طريقا وتتخرج من أحليا تبسونها وَتَرَى الْفُرْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَبُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنَّا أَرَوَ سُبُلًا لَا لَكُمْ تَتَدُونَ وَالَى وبالنجم أم يعتدون أفمن يخلق من لا يخلق افلا تان كنون وان تندون اللَّهِ الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين Yeah. لا جرم أن الله وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَا يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ كَمِلَتَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أُزِلَّ الَّذِينَ يُضِلُّ Alâsâ Mâ yâziru Qad mâkara Alâsâ قبلهم فأتى الله بنيانه من القواعد فخرجوا فخر عليهم السقف فوقهم واتاهم الرب من حيث لا يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاء قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم الذين تتوّف فغمر ظالمي أفسد فألقوا السلام ما كنا نعمل من بل إن الله بما كنتم تولون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مفوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير للذين أَحْسَنُوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار مستقيم جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الاناء لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاه الملائكه طيبا يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إلا أن تأتيه الأولئكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبل وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُتَهُمْ يَغْرِبُ فأصابهم سيئات ما عملوا وها وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما بهنا من دونه من شيء اَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِمَا قَدْ قَدَّمْنَا وَنَجِّنَا مِنَ الشَّرِّ مَا أَحْضَرْنَا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا بلاغ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطابوت فمنهم من هذى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان آقبت المكذبين إن تعرف على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما وَأَنْ بِاللَّهِ مُوبِله ج دأَمانب لا يَبَ صُرُ بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يُبَيِّنُ مَا لَهُمُ الَّذِي يُطْنِفُونَ فِيهِ وَلِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا إِنَّ مَأْقُولَنَا لِسَيِّئٍ إِذَا أُذِنَ هُوَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا عِزًّا وَلَا أَجِدُ إِلَّا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ <تصفيق> <الذين> فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَقْسِفَ اللَّهُ بِهِ مُرَأَةً أن يخصف <تصفيق> الله به أو يخذهم في تقلبهم فما هم بمودي؟ أو يخذهم على تخوف؟ أويا خذهم one Oh. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ الله تستقون وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَمِنَ اللَّهِ فَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ التَّرْجِعُونَ <تصفيق> ثم إذا كشف الظر عنكم إذا فريق منكم بربهم يسركون اعفروا بما آتيناهم فتمتعوا فتعوا, فتعوا فتعلموا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناه ثم لا ما كنتم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يد. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذبّ ما ترك عليها من دابة ولكن خرجهم مسمى، فإذا جاء أجرهم لا يستخرعون سه، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جَاءَ مَا أَنَّ لهم النار مِن مفرطون. مَّا لقد مُفْلِحُونَ تَمَّ من فزين له فزين له الشيطان اعماله فهو وليهم مليون فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَمَلَهُمْ فَغُوَّ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَمَا أَنْزَلْنَا نَ وَالَّذِي كَفَّتْ بَأْسَهُ لِتُبَيِّنَ لَهُ ۚ لَن فِيهِ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أَنزَلَ من تمائي ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَا عِبْرَةٍ نُسْتَلِ <تصفيق> لكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا ومن ثمرات النخيل والآناب تستخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون بك إِلَّا النحل أن اتخذ من الجبال غلوثا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل السمارات فاسلكي سبول ربك يخرج من بطونها سراب مختلف ألوانه It's far إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون هم مكلي من كل السماوات فسلكي سبل ربك يخرج من بطونها شر مختلف أن إِنِّي أَحْفَظُهُ للناس فَإِنَّمَا في ذلك لآية لقوم وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّىكُمْ وامنكم ما يرد الى عرض لللوم لكي لا يا Mmm. والله فضل بعضكم على بعض فيرزق فمن ولقد صلوا بعدي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه ثواب فَإِنْ بِنِّئْمَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ جَعَلَ لكم من آفسكم أزواجا وجعل لكم, وجعل لكم من بني لو حفده ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاقِ لِيُؤْمِنُونَ وَبِنَامَثِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السماوات والأرض شيئا ولا But <laughs> I'll إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بَـأَنَّ اللَّهَ مَثَلًا عَبْدًا امنوك لا يقدر على شيء وما رزقناه من نار رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل اكثرهم لا وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكموا لا يقدر على شيء وهو كل ما لا أعظو ما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوده الَّذِينَ يَسْتَوُونَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ لَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Walillahi ghaibu al-samawati wal-ar'di Wa ma amru al-saati illa وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ وَمَا أَمْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما الْعَزِيزُ Inna Allah wala kulli şey in qazi والله أخرجكم من بطون إمياتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع وال أبصار الأفئدة لعلكم تشكرون ألم تروا إلى طائر مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخف تهفونا يوم وامنكم ويوم اقامتكم ومن قُوِّلَ لَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانَ وَجَعَلَ لَكُم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم بأسكم كذلك عليكم لعلكم والله جعل لكم مَن مَّن فَرَغَ عَلَيْكُمْ لَنكُم جَعَلَ La la la la وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَكِيكُمُ الْحَرَى وَسَرَابِيلَ تَكِيكُمْ بَأْسَكُمْ Oh jao pom sari la takikum oh sari la رحمة عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاء المبين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 ويوم نباث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم وَإِذَا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا هَأُولَاءِ شُرَكَاءُ ندعو من دونك فألقوا إليه مرقوا لإنكم لكاذبون وَأَلْقَوْهُ إلَى رَاجِيَةٍ إِذِ مِنْ السَّلَمَةِ ضَلَّنُوا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناه زدناه فوق الله ببعض ويوم نبات في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ونزلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وهو ورحمة إبياراً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَذِنِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْلِ جاءكم لعلكم تذكرون وأعفوا برعب الله إذا واحدتم ولا تنقضوا الأيوان ولا تنقضوا الأيوان بعد توكيدها وقد جعلتم وليكم كفيرا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمالكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أعظم وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله ليجعلكم أمة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تستطيع ألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم بينكم فتزل قدم قدم بعد ثبوتها سوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عظيم ولا يتشتروا بأهد الله ثمناً قليلاً إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تلمون ما عندكم يعفدوا وما عند الله فا ولنجزي الذين صبروا أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنعي أنه حياة طيبة ولنجزينهم جزّيّنهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأ القرآن فاستأذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سرطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون نَمَا صُرُقَ عَلَى الَّذِينَ يتولونه وَالَّذِينَ هُمْ e vai بل أكثرهم لا يرلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت بِالَّذِي ظَنَّ اَنَّهُ مُحزَمٌ أُنْزِلَ رُوحُ الْقُدُسِ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُسْنِدَ تَالَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُسْرًى لِلْمُسْلِمِينَ Wa ko أَنَّهُمْ lamuang nau ya ko لسان الذي يلعن إليه أحمي وعذاب لسان innal lana vina la yu minu nabiy ayatillay لا يَهْدِيهِمُ اللهُ وَلَهُمْ مَا ظَلَمُوا أَلِيمٌ من الذين لا يؤمنون بآيات bones ولكن من سعر الكفر صدر فالإمرا ذلك بأنه مستحب العيات الدنيا على الآخرة وَأَنَّ الله لا يهدي القوم الكافرين These are all those who worship Allah on Oh <laughs> I всего nine beanane to the Lord Surah Al Mそれで آلافور <تصفيق> رحيم <تصفيق> يوم تأتي كل نفس تُجَازِلُ النَّفْسَ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ وَاللَّهُ وَفَرَّ اللَّهُ مَا فَلَن قَوْيَةَ كَانَ آمِنَتُم مُّطْمَئِنَّةَ إِنَّ رِزْقُهَا يأتيها رزق آرادا من كل مكان فكفرت بأن عم الله فألاقها الله لباس الجوع والخول أعذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يوم في كل نفس تجادل <تو> عن نفسها وتوفى كل وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأَنزَلَ اللَّهُ مَثَلًا قُرَّتَ عَيْنِكَ امِنَ الثَّمَمُ قُمْ يَنَّ فِي كل مكان فكفرت فكفرت بأنحى الله فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا else no ولقد جَاءَهُمْ رَسُولٌ منهم فكذبوه فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا وَهُمْ ظالمون أن كنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وشكروا وشكرهم الله إن كنتم إياه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 دم وأعمد خزي وماه إلا لغير الله به فما فَوَا غَيْرَ بَاغٍ وَلَا دَائِن فَإِنَّ اللَّهَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَنْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلَالٌ وهذا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا على اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا الْبَعِيرَ رَبْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا وََلَنَّهُ ولكن كانوا نُ يظلمون ثم إِنَّ ربك لِلَّذِينَ آمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ هم تابوا من بعد ذلك وأصلعوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ عَنِيفًا خانتاً لله عنيفاً ولم يكو من المشركين شاكراً لأنه Thank you really and no Ijtaba huwa dhabu ila siffim mustaqi إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَمًا قَانِتًا لِلَّهِ عَنِيفًا وَلَمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْ اجتباه وهذاه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسن في وما كان من المشركين إِنَّ إِوَاهِي مَكَانُ أُمَّتَن قَانِتَ لِلَّهِ عَنِيفَ إِنَّ إِوَاهِي مَكَانُ أُم مَتَنْ قَانِتًا لِلَّهِ عَنِيفًا وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شاكرا لِأَنْ اجتباه وهذاه إلى صراط مستقيم وإنه في فِي لمن الصالحين أو عينا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ نَمَا جَاءَ لَكُم تَعْلَمُونَ خَتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذَا هم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنه وجاد بالتي هي احسن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَنْضَرْ لَعَنْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْرِ وَإِنْ عَاقَرْتُمْ فَآَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِرْتُمْ ولَئِنْ صَرَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِينَ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْطٍ مِمَّا يَمْكُوْ